وكل محددة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد إخوة الكرام وضم على المدرج المدرج أيضا إحنا أخذنا أخ... على المدرج ايضا أيضا إحنا أخذنا أقسام الطعيم من أقسام الطعيم المدرج والمدرج اسم من أدرش الشيء بالشيء أدخل الشيء بالشيء والصلاح هو ما ادخله بعض الرواد أو زاد بعض الرواة في المسن أو في الاستناد زاد بعض الرواة في المسن أو في الاستناد الإدراج معناه إيش يأتي المحدث يحدث في الاستناد سيدخل أو يزيد على الاستناد رجل يعني يروي مثلا عن الأعمش عن أبي صالح يقول عن أبي هرير مثلا، أو يأتي راوي آخر يروي عن الأعمش عن أبي هرير فالذي روى عن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح إذا كان الاسناد مشهور عند التقاط أنه دعم أشعر أنه هذا إدراج هذا يعتبر إدراج إدخال زيادة في الاسناد ما ليس منه وأيضا في المسجد زيادة في المس ما ليس منه كلمات لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم سيدخلها في المسجد دون أن يفصل بين قول النبي وقول السابعي القول الصاحب القول الراوي هذا معنى الإدراج والمدرج له إسمان مدرج في الإسناد إدراج في الإثناد وإدراج في المسل والإدراج في الإثناد وهو يعني يحدث التغيير في الزيار السند كأن يتكلم الرام عن سند معين ثم يعرض له عام يتفكر في مسألة سيتكلم بها بصوت عالي أو ينظر إلى شيء فانتبه له فيتكلم عنه ويحسب الذي يجلس يسمع الإثناد والحديث يحسب أن هذا من الكلام أو يحسب أن هذا من الحديث أو هو مختصر بالإثناد مثال ذلك القصة المشهورة قصة الثابت بن موسى الزاهدي في روايته عن النسلم من كثر الصلاة بالليل حسنا وجه طبعا خاطع أن أقول عن النسلم أقول هو رواها عن النبي ولليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصل الصصة أن ثابت بن نوتا دخل على شريك ابن عبد الله القاضي وهو يملي, يملي الأحاديث والأثاريث على الرواد يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول المسك سكت فلما سكت نظر فوجد ثابت قد دخل وثابت سمع تسيرة الأستاذ أن شريك يحدث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. فلما نظر في وجه الثابت يعني شريك نظر في وجه الثابت قال من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار كلام شريك لمن وانتبه فوجد الرجل كأنه قطع القمر لأن الله على بعد بعث في وجه النور وهو يقيم الليل وهذه قلنا ترامع في وجوه الذين يحتدون مثل ذلك فلما نظر إلى وجه مضيئا قال هذه الكلمة بعد اندهاش قلبه مما مرأة فقال من كثر الصلاة بالليل حثنا وجهه بالنهار فأخذها ثابت النموثة فقرأها أو طلب فحدث بها عن شريك عن الأعمى عن بنفس السلسلة حتى تبع هذا الحديث من كثر الصلاة بالليل حثنا وجهه بالنهار وهذا الحديث في إدراج ما ما هنا؟ الكلام هذا, هذا, هذا الكلام المثل لينا هذا المثل لهذا الإسناع هذا الكلام من كلام شريك فأدرج ثابت لوهدي أدرجه ويعتبر هذا من مدرج الإثناء. أيضاً من أمثلة الإدراج في الإثناء هو أن يدخل بعض حديث لبعض آخر. يدخل الراوي بعض حديث لبعض يعني يروى حديث من طريق وهو يقتضي ويأتي بكلمة جائزة من طريق الأرض. من آخر من مصطلح آخر. يكون الحديث مثلا من مصطلح أنس، فيأتي حديث مصطلح أبي ميرز ويأخذ منه كلمة جائزة يدرجها في حديث يدرجها بحديث أنس. هذا أيضا يعتبر من المدرج كحديث تعيين أبي مريم يروي عن مالك عن الزهري عن ابن مربوعه انا بدي اسالكم ايش لطافه الاسماء هذا الاسماء طيب اكتب الحديث مرفوعا عن السلف لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا ولا روايه اخرى تحتها رواها ابو الزناد عن الأعرج أبو زناد بسمه طبع الكاتب عبد الله الزكوان ولا عبد الرحمن النورم أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريره مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم ياكم والظل فإن الظل أقذر الحديث ولا تجسستوا ياكم والظل فإن الظل أقذر الحديث ولا تجسستوا ولا تحستوا ولا تنافس ولا تجتثوا ولا تحدثوا ولا تنافسوا ولا تجتثوا ولا تحدثوا ولا تنافسوا ماذا تلاحظون في, ما في الأول هذا ماذا في هذا تعرف ماذا في هذا شيء هذا كله في شيء جيد وإيش اللي فيها هذا ما يحتاج كيف يعني الثقة ده قال عنه يبقى مجرد في الموضوع أنت فتحت الباب ده وانت لا تدري هذا الذي كان عندك ليس ايش هو الذؤل يا عنه هذا والذؤل ده ايش الزهر. طبعا طبعا أفضل اصلا ضعيف ضعف يتجمد وضع عن سلم قال ذلك على امير المؤمنين الحديث الذؤل هو نقطه نقطة بحر <تصفيق> الرواية لكنه مدلل تجليسوا بقى من اي طوطة. يا يا فاضل تجليس الزهري محمد الور انا ابن انت طيب ماشي هذه محصلة للطدب وصيق للطدب هفة فيه الرواية في استهلت بها بالمؤرخون يا الشافعي كتب وكانت معه كان قد رحل الى بلد فخرج عليه اللصوص فطاقوا بده وطرقوا ما عنده المتاع فبكى فوقف له واحد اللصوص فيعني ادعى لو غير كده لصوص مال اتلف طول المال وضبطه اعملي قوتك قال لي لا قال هذا دعني قال والعلم يخرج من الصدر يعني اهل العلم اللي يكون مش في داخل الصدر يكون علم لا فعاقب الشفعي بعد ذلك على كتبه وذاك لمعرف محمد كان يطلق بسوته بأمانه تبرده إنه كان يطلق من كتابه ليه وهو يحفظ الف الف حديث ما معنى الف الف حديث؟ مليوز. طيب الحديث هو مالك في سؤال الثلاث السلم لا تبرد ولا ولا تتبره ولا تلفظ نص هو عن مالك لا تبرد ولا ولا لا تنفذوا مش بيهم فجاء التحديث الثماريا وقضين الوحد فوحد هذا الحديث من؟ حديث أبي الرايرا حديث أبي الحديث أول من نصف من؟ ألم الثاني من نصف؟ أبي الرايرا فجاء هو اخذ من حديث أبي الرايرا فأدرجوا تحديث من؟ تحديث أنا فأظهروا وأنتنفذوا ورات لفتوا عقدها فادرجها في الادب الاول اضع هنا ادرج هذه الضبه في الحديث الاول من مصدر انا وهي من من المرثة من المرثة من المرثة في الحقيقه من مصدر ثاني عم من في في من الثاني في الأول من على الادراج امثله الادب ما رواه التمذيد من طريق عبد الرحمن الزمادي عن الثوري طبعا الزمادي على عن عن ومنصور والاعمش عن أبي واحد. إيش معنى الثولي ومنصور والاعمش عن ابي واحد؟ اكتب ومنصور عن واصل ومنصور والعامش عن أبي وائل عن عم عمرو بن شراحين عن عبد الله بن معاوية. قال قلت يا رسول الله خارج. أي الذنب أعظم؟ فقال عبد الله بن معاوية قال هذا عن واصل ومنصور والعامش ايش معناه؟ يدي الله معناه في في إثنين معناه لختران ختران ثامن طيب هو هنقول هنا عشان نعملها صح هو واصل ومنصور متعبش فنقول تحتوي عن ثلاثه عن واصل متعبش طيب هنا عمين منصور من واحد الاعمى هنا منصور طيب هم عن ايش ثلاثاتهم عن ابي وولد عن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 الآن يستمر يا أحمد عن الثلاثة صحيح؟ طيب؟, طيب إيش الفارج من الروان الأعلى و القرآن حتى؟ إيش الفارج من الرواتين؟ الأعمش ومنصور الأعمش عن؟ عن؟ عن؟ طيب الثاني عن منصور منصور عن؟ ما تنموت، منصور عن؟ عن؟ عمري ومنصور إلى انا دوائل عمان ايش <تصفيق> باختل الاستدلال عمرو اشرح ايه القطع هيحصل لا فالولادات يعني ان طبعا الرواض رواه الثلاث رواه فريق على الثلاث فلما رواه الثلاثه فضل بينهم يحيى بن سعيد القطات وقال علماء هذا يعتبر ادراج من رواه لروايه مصور ولاع هذا ده هو ايضا في الاستدلال لان احنا قلنا ان هو زياده في إيش الزيادة زيادة في, في, في, في المد أو في الاتن؟ أيضا من أصل الثالث نقول الإدراج إدراج في المد إدراج في المد إدراج في المد والإدراج في المد هو زيادة زيادة في الزيادة الحليب لأنه هو من النبي سلم أو من غير النبي صلى الله عليه وسلم صحيح نوع الرواية من التبعي أو من ذلك التبعي. التبعي أو من الطاع والإدراج في المد يكون في أول المد وهذا قريب جدا بلاد نادي جسد الثاني ادراج في وسط الحديث هذا اكبر من الاول لكنه ايضا قريب وغالب الادراج يكون في اخر الحديث يكون في اخر الحديث. مثال الادراج في اول الحديث في حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال للناس ادبروا هو يقول بيحدد عن الناس ادبروا الوضوء ويل للعاقبين النهار حديث كامل أتبقوا الوضوء كأنه وراء يقول أو وراء حسدني قليل أتبقوا الوضوء ويل الأعقاب من النار هذا المذك هنا أنت تقول قول من قول ماذا؟ ما في أي دليل يثبت أن هذا ليس من قول ماذا؟ لكن في رواية البخاري تطيّنها شعبة عن شعبة عن محمد بن زياد البخاري يروع عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريره رضي الله عنه وصحبه قال أذبح الوضوء فان أبا القاسم قال وين للعقارب الله هذا عن شعبة عن محمد بن عن أبي هريرة أنه هو عمر أبو هريرة هو أمر الناس أبي هريرة هو الناس فقال أذبح الوضوء فإن أبا القاسم الذي بالناس من الإنسان قال أذبح له الأمر مني ثم قال فإن أبا القاسم قال وين ذل أحقاف من الأرض المثل الثاني أو النوع الثاني إدراج واصف الحديث كما في حديث عائشة رضي الله عنه وأضاف فيها نزول الوحي قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنّ في غار حراء جاء في الحديث والتحنّ معناه التعفن وهذا ليس من حمل ده دابان من الضوء يوم اليوم أنا وانا وأنا ندراج أنه في تفسير وتفضح بس لا قلت من رأوه إيش يبين رأوه الماضح أنه أنا لديه بالكلام السلام لأنه معنى يتحنن يعني يتعبن من هذا أيضا حديث رواه حيشان بن من عن أبي عروض الزبيت عن قلت رأى بنت مرفوع على بن من مس سبك أو قلت أو الرجل هو أعلى الزفر الرجل أعلى الزفر قالت من متى ذكر الأنسة أي؟ أبو رجل أهو؟ قال لي هذا الحديث رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام فيه إيش فيه؟ لا فيه، هل عايز, هل عايز فيه، أنا أعلم فيه، تكملت فيه بل أنت لكم الاستاذ الآن؟ طب هشام يروح وعميد هشام عنه؟ طيب هشام ابن أوروة ابن الثلية هشام عد وأورو عد أبي عن بسرة ابن صفان طيب هشام ابن أوروة عن أبي عن بسرة ابن صفان عبد الحميد ابن جعب هو نبي يرى عن هشام مرفوعا بكل اللفظ اللي قلنا والصحيح أن آخر الحديث من الناس ذكروا فليتوضع على حس المرفوعة لكن من انت ذكر او انت اي او انت اي الاول هذا من كلام عروه بقوله هذا من الكلام عروه بقوله والذي اظهر ذلك أن الجماعه روى عن هشام منهم أيوب ايوب بن تقي الله محمد نذيل نذيل كل هؤلاء روى عن هشام واقتصروا في الحديث قالوا قال رسول الله ما من ذكر ذكر رطيتوا ولا تكونوا انتي ولا أرجوك لم يذكروا فتل أرجعك أو أرجوك فهذه فيها تلالة على أن هذا إدراج وأن هذا من قول عروة ابن الظنور من الإدراج من أمثلت الإدراج في آخر الحديث حديث مشهور جدا عن أبي الهويرة لكن صحيح عن أبي الهويرة وعجبا الرضى أرضان أن أستاذ القاد للعبد المملوك أجراء والذي وذلك نفس اليد لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحبث أن أموت وأنا مملوك. هذا حديث فيه إدراك. ثالث إدراك. إدراك من وين؟ وطبعاً دقاه جداً. أقوى عليه من حديث مرضى ثانية. للعبد المملوك أجر ولا لنفسي بيدي. لولا الجهاد في سبيل الله لأن الإنسان كان يقول لأن أحيا ثم أفصل ثم احيا ثم أفصل. لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر ميل أحبث أن اموت وأنا مملوك. هناك كلام هنا ليس من كلام من الأنسان ماذا هو الوحيد؟ ليس من أول لو لدي نفسي بيدي يا حسن للعبد الملوك أجار لكن لو نفسي نبس لولا الجهاز الجهاد نفسي لو لولا نبس بيديه لون الجهاد بسبيل لون الحج وبر أمي لأحبابته أنا موت وأنا ملوك لماذا قلت أن ده موت رجل؟ أولاً حسن. أول شيء امه كانت في يعني. يعني هل هو بر أم وهو اللي يبنعه من الجهاد؟ أمه صحيح وهو الضغير الثاني أن مقام الهو يلادي مقام الرسل فكيف يتمنا مقام الرسل لأبي هو وأمه لذلك هذا ظهر جدا أنه مدرس من كلاب أبي رضي رضي الله عنه أيضا من الأمثلة في الهدوش في أمر الحديث حديث اثنى مسعور أنه بعدما تعلم التشبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بايتمه. من ما أبو بايتامة يا أمثال عنه رجال الصحيح دهائم دهائم محمد ابو خيثمه روى عن ابن مسعود التشهد الى اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله ثم قال واذا قلت هذا فقد قضيت فترافحك فان شئت ان تقوم فقض وان شئت ان تقعد فقضت ان شئت ان تقوم فقض وإن شئت ان تقعد فقضت وهذا الكلام الاخير من قول ابن مسعود موت هذا الكلام ليس من قول السبب بينه عبد الرحمن بن تاسو حكم الحديث الموت إذا وقع من الراور على سبيل القطأ من غير عمد فلا حرج، لأن الثقة طالما تجي الثقة لا يهن كثير من الثقاء يهنون فإذا وقع منه الوهن فلا حرج، وإن كثر الوهن على الثقة فلا يستجي بحليل يطرق إذا كثر الوهن على الثقة يطرق حليل الحالة الثانية إذا أدرق لفظ لا من الحليل للتفسير لا شيء عليه بل يكون مشكورا بشاطئ وخيط أن يبين أن هذا ليس من قول السبب بل هو من التفسير حالة الثالثه في الذي يدرج يعني إذا ادرج عمدا أدراج أدخل لا ليس من قوله السبب عمدا هذا حرام بالاتفاق وهذا له الوعيد الشديد من قول السلم من كذب عليه متعمدا بل يتبوء طاعتهم من النار طيب هذا هذا ما يجب أن نقال في مسألة المدرج وغدد شضارة بالموضوع والمقلوق حتى ننهي البيوترية والأمور المتألة منها البقل أقول خولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير